ثلاثة. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك استمرار الصداقة أنا عائشة وهؤلاء صديقاتي نحن صديقات منذ الطفولة ونعيش في أنقرة كنا في المدرسة الابتدائية آنذاك وكان في مدرستنا أكثر من مئة طالب ومئة طالبة في الصف ألف ستون طالبة وفي الصف باء خمسون طالباً عندما قابلتهن في اليوم الأول من المدرسة وأخبرتهن بمشاعري وقلت لهن سنكون صديقات مدى الحياة بعد مرور الزمن أصبحت مشاعري حقيقة واستمرت صداقتنا خلال أربعين سنة، وازدادت محبتنا ومودتنا أكثر فأكثر، لأننا حافظنا دائما على صحبتنا وصداقتنا.